Hatmi Şerif Okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik Cüz 21. Uz billahi'n-şeytanir <gülüyor> recim. أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلههم واحدون ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فَالَّذِينَ آتَيناهُمُ الْكِتَابَ يؤمنون بهِ وَمِنْهَا 119. وما يرحد بآياتنا إن الكافرون 110. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لغتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون فقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل 111. وإنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين 112. ولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِغَوْمٍ مُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ اللَّهِ كَهُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَا أَجَلٌ مُسَمَّا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يُرْشَفُونَ عَذَابَ مِنْ ومن تحت أرجلهم فيقول ذوقوا ما كنتم تعملون <تصفيق> يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فعلون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبذئنهم من الجنة تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكدون وكأي من دابة لا تحمل رزقها 114. الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم 115. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا الله يبسق الرزق لمن يشاء من عباده فيغذر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء 119. فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله 110. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعوين 111. وما هذه الحياة الدنيا إلا ولعب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 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَفَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا فَيَتَخَطَّفَ النَّاسُ مِنْ حَوْفِهِم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَن أَعْلَم مِمَّن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَو كَذَبَ بِالحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوَلٍ كَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَارٍ نَحْيِنَهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ ۖ 119. ومن بعد سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون 111. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 112. بعد الله لا يثرف الله بعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون 113. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون 114. يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلضاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينسوا وكيف كان عابثة الذين من قد لهم كانوا أشد منهم قذة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات 113. فما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 114. ثم كان عاقبة الذين أساءوا 119. وكادوا بها يستهزئون 110. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون 111. ويوم تقوم الساعة يبلس المبرمون 112. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء 119. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون 110. فأما الذين آمنوا لعملوا الصالحات فهم في رضة يحبرون وَأَمَّنْ لَذَّكَ فَكَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَذِكْرَ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ 111. يخرج الحي من الميت فيخرج الميت من الحي فيحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون 112. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم تَشْرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ عَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَبَتَّةً رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ومن آياته خلق السماوات والأرض ذا اختلاف ألسنتكم وألوالكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار يقوله إن في ذلك لآيات قبل يسمعون ومن آياته لكم الدرب خلف القنع وينزل من السماء ما أنف يحييه الأرض عدا موتها إن في ذلك آيات من قبل وَمِنْ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعكوا دعفة من الأرض وَإِذَا إذا أنتم تخرجون مَنْ وله من في السماوات والأرض كل له طالتون 113. فهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو عليه وله مثل أعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء في ما رزقناكم فأنتون فيه سواء أنتخافنهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا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 لا تبديل لخلق الله ذلك الدين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه بأظيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين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 رحمة إذا فريق منهم بربهم مشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم وَن فَهُوَ يتكلم بِمَا كَانُوا بِهِ يَشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رحمة فرحوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قد قدمت أيديهم إذاهم يقنطون أَبَلَمْ يَرَى أَنَّ اللَّهَ يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَةً 119. فآت ذا الغربى حقه والمسكين وابن السبيل 110. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون 111. وما آتيتم من ربا ليربب في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 ما يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه تعالى عما يشركون 117. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيذ الناس ليثيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون 118. في الأرض فانظروا كيف كان عاغبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين 112. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم ما مرت له من الله يومئذ يصدعون 113. من كفر فعليه كفره وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ يَمْهَدُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا بِعَمَلِ الصَّالِحَاتِ مِنْ ثَوَابِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ أي لِتُسِيِرَ ذِكْرِيَ حَمْبَشَرَاتٍ وَلِيُسِيِقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُنُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبتَغُوا مِن فَضْلِهِ فَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ عُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَضَنَّا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَنُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسقه في السماء كيف يشاء ويجعله كِسَفًا فترى البدق يخرج من خلاله فإذا أصاب بِهِ من يشاء 119. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين 110. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن 119. ولم يحيي الموتى فهو على كل شيء قدير 110. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون 111. فإنك لا تسمع ولا تسمع 122. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم 123. تسمع إلا من من بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقك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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُرْسَلُونَ مَا لَبِثْتُمْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ضَلَّالًا الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الدَّعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الدَّعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ تعلمون. لا تعلمون، فيوم إذ اللّا ينفع الذين ظلموا، نعذرتهم لاهم يستعبون، فلقد ضرّبنا الناس في هذا القرآن من كل مثال، ولئن جئتهم بأيّدٍ ليعولن. 119. الذين كفروا إن أنتم إلا مبقلون كذلك يقضع الله على قلوب الذين لا يعلمون 111. فاصبر إن معدى الله حق ولا يستقف أنك الذين لا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 117. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 118. ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزلا أولئك لهم عذاب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 خالدين فيها بعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رباسي أن تميذ بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها منكم زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من بل الظالمون في ظلال مبين بل قد آتينا نغمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله وَإِذْ قَالَ أُمَّانِ لِبَنِيهِهَا وَهُوَ يَعِظُّهَا يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ذَخَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ فِي صَعِيبٍ بثصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشفك بما ليس ذك به علم فلا تطعهما بصاحبهما في الدنيا معروفا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ آنَبَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِلَيَّ نُرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ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 119. إن ذلك من عزم الأمور 110. ولا تصعر خدك الناس ولا تمشي في الأرض مرحا 111. إن الله لا يحبكم لنختال فخور ذق ذاقصد في مشيك مرضو من صوتك إن أنكر الأصبات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة مباطنة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 أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُوبَةِ الْمُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إلينا مربعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليل ولئن سألتهم 113. من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 114. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني ولو أن ما في الأرض من شجرة أغلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم 112. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير 113. <تصفيق> ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس كلٍ يجري إلى أجل مسموم وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله وَالحَقُّ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ وَالعَلِيمُ كَبِيرٌ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله بيريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور وَإِذَا رَشِيَهُمْ مَنْ جُنْدٌ كَذَّبُوا لِدَعْوَةِ اللَّهِ مِنْ خَلْصِيَنَ لَهُمْ دِينٌ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَدْفِ فَمِنْهُمْ مَقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ قَتَارٍ كَفُورٍ يا أيها الناس اتقوا ربكم بخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا 113. إن بعد الله حق فلا تروا الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة 114. وينزل الغيث ويعلم ما في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 الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استفى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكروا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 111. لشيء خلقه فبدأ خلق الإنسان من نطين ثم جعل نسته من سلالة من ماء مهين ثم فنسواه فنفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون فقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلضاء ربهم كافرون كن يتوفاكم لكم الذي غكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المبرمون رؤوسهم عند ربهم رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا هَمْضِلُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَلْبُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْبَرْضِ ناس يجمع فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا اننا نسيناكم فذوقوا عذابا خندا بما كنتم تعملون 117. لما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى قلوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خلفا وطمعا ومما رزقناهم 111. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من ضرة أعين جزاء بما كانوا يعمدون 112. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات مأوى سلم بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار 119. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها بقيل لهم زوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون 110. العذاب الأدنى العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر رب ربه ثم أعرض عنها إن من بَلَ قَدْ آتَيْنَاهُ مُوسًا كِتَابًا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِلْبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمْ 117. وكانوا بآياتها يغنون 118. إن ربك هو يفصل بينهم يوم الغيابة فيما كانوا فيه يختلفون 119. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من 119. في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون 110. <تصفيق> أَبَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ جُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَابُ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 111. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والنافعين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 قُلْ بَيْنِي فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ مِنْ مَآئِدَةٍ تُغَارُونَ مِنْهُمْ أَمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ آبَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ أفواهكم الله يقول الحق فهو يهدي السبيل يدعوه لأبائهم هو أرأس عدن الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين وموالكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما أنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه مهاتهم وأن الأرحام بعضهم أولاد بعض في كتاب الله من المنين والهجرين إلا أن تفعلي. ذلك في الكتاب مسحورة وإذ أخذنا من النبئين مثالاً قل فمنك ومن حفيف إبراهيم من موسى وعيسى بن مريم فأخذنا منهم مثالاً ونيضاً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 وكنود لن ترها فكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم فاذا زاغت الابصار بلعته قلوب الحناجر بتغنون بالله 119. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا 110. وإذ يقول المنافعون والذين في قلوبهم مرغوا ما بعدنا الله ورسوله إلا غبورا 111. وإذ قال وَانفَتَضّ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عُمْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعُمْرَةٍ إِن يدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوِ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا فَمَا ذِوِرَ الْفِتْنَةُ لِأَتَاهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا بَلْ قَدْ كَانَ عَهْدُ اللَّهِ من دُلُلا نُؤَلِّنُ الأَذْبَارَ بَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسؤولا أُولَئِینَ فَعَتُمُ فِرارٌ إِن ثَرَطْتُم مِنَ الْمَوْتِ أَبِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّمَّا تَعُونَ إِلَّا قَلِيلا وَمَا نَزَّلَ الَّذِي يَعْصِفُكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوٓءًا أَمْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُ مِنْ عَدْوَانٍ إِلَّا وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قُلْ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي 112. فالقائلين لإخبارهم هنو إلينا 113. ولا يأتون البأس إلا قليلا 114. أشحة عليكم فإذا جاء الخلف رأيتهم ينظرون إليك تدير أعلمهم كالذي يغشى عليه من الموت فَإِذَا ذَهَبَ الْقَوْمُ فَسَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْلَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا فَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَذْدُدُوا لَوْ أَنَّهُمْ بادون فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَمْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إلا قليلا 111. لقد كان لكم في رسول الله عسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 112. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما بعدنا الله 111. فصدق الله رسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا عاهدوا الله عليه فمنهم من ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليرزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم الله كان وفيرا الرحيم فرتد الله الذين كفروا بغيظهم لم يناد الخير وكف الله المؤمنين القتال وكان الله غنيا عزيزا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 119. فأمرسكم أرضهم وديارهم وأنبالهم وأرضا لم تطعوها 110. وكان الله على كل شيء قديرا 111. يا أيها النبي قل مَن تُرِيدُ نَلْحَيَاةَ دُنْيَا إِن كُنْتُم نَتُرِيدُ نَلْحَيَاةَ دُنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَرَى لَيْنَمَا وَإِن كُنْتُنَّ تُبِذْنَ اللَّهَ رَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْتَلِ الْمُحْسِنَاتِ مِن كُلِّ عَظِيمًا يَا لِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْ كُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا Sadevallahüm Azim Hatmi Şerif Okuyan Kurra Hafız Mehmet Çevik